بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 من ناعل للخير معتد أثيم عت بعد ذلك زنيم إن كان ذمالي وبنين إذا تتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم